وي الطُ الون يس يُعَذِّبُ مَنْ عَصَى وَعِنْدَ رَبِّكَ ثواما romana <laughs> السماوات واتخذت قرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا to right. تشير به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من طر هل تحس منهم من أحدهم أو تسمعون